وَقُ ال النَّب تَ الس أَغونَ بب الأفشَامَ الله مَ كَ عَلَ الرقييد وَآكشَم أَمْ يلَ وَلا تَتَرجكَل ولا تأثنوا أموالكم إلا أموالكم إنه كان قلبا كبيرا وإن خفتم لا تقفقوا في بيتاما فانكحوا ما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 للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن لساءا فوقت نتيه فلهم نكنها ما ترى وإن كانت واحدة فلها النصف لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 فَإِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُمُ النَّصِيبُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن دَارٍ وَأَصِيْلٍ بِهَا أَهْلَكُمُ وَإِن كَانَ ذُو يَرِثَةٍو فَلَهُ سُلَثُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في السلس من بعد وصية يرسى بها أو بيل غير مبار رصية من الله والله علم فليم تلك حجود الله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 واعشرهم بالحرور فان كرهتم مرنا عسى ان تكرهوا شيئا فعه الله يكرهه شيئا الله فيه خيرا كثيرا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 وكيف تأفضوا له وقد أفض بعضكم إلى بعض وأخذن منكم مثال غريب ولا تنجح ما لك هذا من النساء إلا ما قضى له إن كَ فافِ شَسَُ وَلَقُسَعُ وَسسَبينَا حُرجمَ عليكم الأُل وبناتكم وَبَناسُكُم وَعَطَوَاسِكُ وَعَن م سُثُم وَقَالَاتَكُم وَبَنافُ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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبيب القبى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب وَالصَّاحِبِ والصاحب بالجند وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلَفَةَ قُرَىءٍ الَّذينَ يَدْخُلونَ وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَسْمُونَ مَا أَنَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ طَبْلِهِ وَأَعْتَدَنَا لِكَافِرِينَ عَذَابَ مُهِينٍ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 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله إن الله لا يظلم مثقان دره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 أَوْجَادَ رَحِمٌ مِنْ ثَمَنِ الْغَائِقِ أَوْ لَا مَنْ سَأَلُ مُنْثَاءَ فَلَمْ تَجِدُوهُ مَا كَرَمْتَجِدُوهُ مَا سَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا فَنَسْحُوا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 من قبل أن نطنس وجوها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعما أصحاب السد وكان أمر الله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 وَاَشَادَ بِجَنَّتِنَا مَثَايِرَا اِلاَّ الَّذِينَ تَفَرَّرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْلِيهِمْ النَّارَ فَسَوْفَ نُسْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ دَكَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا الْعَذَابَ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 فان كان لا في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تسلمون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن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 أَكِيفَ إِذَا أَوَّضَتْهُمْ مُسْيَدَةٌ لِّلَّهِ فَجَمَتْ أَيْدِهِمْ تُمْجَاءُ كَيَحْرِفُ لَدِ اللَّهِ تُمْجَاءُ كَيَحْرِفُ لَدِ اللَّهِ الْأَرْضَ إِلَّا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 ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد سبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراقا مستقيما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 أَلَمْ نَكُتِبْ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ أَنَّ تَكْشِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْخِزْيَ وَأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لَمَسَّنَا الْكِتَابُ عَلَىٰ حَقٍّ لَوْلَا أَخَرْتَ لَنَا أَجَلًا قَرِيبٍ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 وَأَذْجُلَكَ فَرُو لَكَ مَا كَرُو فَتَكُولُ الشَّرَّ فَلَا تَسْتَخْدُمْنَمْ أُولِيَّ أَحَدَّ إِلَهَيْ رُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ ولا تستخد منهم ول يوم ولا نصر إلا الذين يسلون إلى قوم ذيلهم وذيلهم متى أوجاؤكم حفر الصدورهم أوجاؤكم حفر الصدورهم أي يقاتبهم أو يقاتب قومهم وَأَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَتَبَيَّنَ لَهُمْ وَلَكِنْ لِيُصِيبَهُمُ الْخَوْفُ مِمَّا لَا يَشْعُرُونَ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْخَوْفُ إِلَيْهِمُ فَمَا بَدَّلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَكْثَرَهُمْ يُنَافِقُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ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 وَمَن يُهَاجِرْ مِنْ دَارِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنْ أُبِدَّ بِهِ خَيْرًا يَرْفَعْ لَهُ اللَّهُ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا اللَّهِ غفوراً رحيماً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 وإذا انتسبين ترقمت لهم مسررات فالتقم ضائعه منهم معك فالتقم ضائعه منهم فَإِذَا سَجَدُوا فَلِيَصُلُوا مِن وَرَأْيِهِمْ وَالْتَأْفِقَةَ فَتُنْأَخَرَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَهُ وَلْيَأْسُدُ حِذْرَهُمْ وَأَصْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ جَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ وَأَمْفِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً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 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذْ طَمِئْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَكُنُوتُ بِصَغَائِلِ الْقَوْمِ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 إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل علي الذين يختانون أنفسهم إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَاناً أَبِيلاً يَستَخْصُرُنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَستَخْصُرُنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَا هُمْ مَا لَا يَضْغَمُ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُ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 وَلَا يُبْلُونَ إِلَّا أَن تُسْهَمَ وَمَا يَخْفُونَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَنْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ أَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً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 والمستضعفين من الغلدان وأن تقوموا باليتامى بالقسط وما تخالوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فَلَا جناحا منهما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 ولقد وَصَيَّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْهُ قَبْلِكُمْ وَإِيَالُمْ أَنْتَفَوْا اللَّهَ وَإِلَّا كَفُرُوا صَيْمًا إِلَّا الَّذِينَ بِالْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إن يكن ولياً أو سقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء أن وإن أَوْ وإن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ فإن الله كان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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيرتبون عندهم العزة فإن العزة لله جريعا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ أَلِيدَاً سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ اسْتَصَرُّ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا أَلِيدَاً سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ اسْتَصَرُّ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُولُوا مَا هُمْ حَتَّى يَقُولُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ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 وَإِن كَانَ الْكَافِرِينَ نَصِيبُهُمْ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْفِظْ عَنْكُمْ وَلَمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْأَيَامِ وَلَيْلَةَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا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 أولئك هم الكافرون حقا وأعتبنا للكافرين عزابا مهينا والذين آمنوا بالله وأسره ولم يفتقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا ظهيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سأل موسى أكبر من ذلك فقالوا أرل الله جهرة فأخذتهم الصاعقة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 وَمِنَ الَّذِينَ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ مَا لَهُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُوَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ضَرَبَ اللَّهُ اللَّهِ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وتفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن قد ضلوا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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي لِمُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنَ الطَّبِلِ وَأَمَّنَ الَّذِينَ سَلَكُوا الْسَّبْرُ فَيُعَزِّضُهُمْ مَعَ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 وَإِنْ جَاءُوكَ أُخْرَى فَكَذِّبَالُوا وَإِسْلَاءُ أَوْ كَنَّ الذَّكَرِ مِثْلَ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ فضلُهُ وَمَا شَيْءٍ نَاعِمٍ